لا ييراق لا I'm <laughs> on <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إن أذرى ريش ربنا منك I'm going to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 إن فيها <تصفيق> خلال الأرض طی <tos> <tos> <tos> لَفِي دَاتُ سَمَا سَتَذِيلَا كَيُفُونَ فِي دَاتَ خیلی <im> زَاءَ أَوْ كَانَ Then live on me up down. تاريخ يا مولاد فقرر لحكم يا ربك ولا تطع منهم آتماً أو در آیا بار آیات اول تا سیوم از سور مارکی ده با صدای مرکم شعبان عطل عز سیاد به محضرتون تقنی.